بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتن القرآن ترطيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا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 اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالَ وَجَحِيمًا